وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الايه قال اجزل الله مذوبته مسائل تتعلق بهذه الايه الكريمه المساله الاولى يؤخذ من هذه الايه حكم مساله الظفر وهي انك ان ظلمك انسان بان اخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يكن لك إثباته وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة لقوله تعالى في هذه الآية فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وممن قال بهذا القول ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد وغيرهم وقالت طائفة من العلماء منهم مالك لا يجوز ذلك وعليه درجة خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها واحتج من قال بهذا القول بحديث اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك انتهى وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه المسألة الثانية أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص فمن قتل بحديده قتل بها ومن قتل بحجر قتل به ويؤيده ربه صلى الله عليه وسلم رأس يهودي بين حجرين قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وموافقه زائما أن القتل بغير المحدد شبه عمد لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة إضاح في سورة الإسراء المسألة الثالثة أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على الجناية الأولى في قوله بمثل ما عوقبتم به والجناية الأولى ليست عقوبة لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام كقول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا أي خيطوا لي وقال بعض العلماء ومنه قول جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة لللفظ الآخر قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الآية ونحوه أيضا قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها مع أن القصاص ليس بسيئة وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية لأن القصاص من المعتدى عليه ليس باعتداء كما هو ظاهر وإنما ادي بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه لقوله وما صبرك إلا بالله وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لأن قوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الآية معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر بفضل الله عليه وتيسير ذلك له قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه مع عباده المتقين المحسنين وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان وهذه المعيه خاصة بعباده المؤمنين وهي بالإعانة والنصر والتوفيق وكرر هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله قال كلا إن معي ربي سيهدين إلى غير ذلك من الآيات وأما المعيه العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون الجميع في قبضته جل وعلا فالكائنات في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل وهذه هي المذكورة أيضا في آيات كثيرة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر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 إلى غير ذلك من الآيات فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله وهو محيط بخلقه كلهم في قبضة يده لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أيها المستمع الكريم بهذا ينتهي تفسير المؤلف سورة النحل وبه ننهي لقاءنا هذا ولنا لقاء قادم إن شاء الله الليلة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته